أيها الأخوة الكرام سنستعرض معكم في هذه الدقائق حديث عظيم جليل يرويه الإمام مسلم وغيره من أهل الحديث كابد الرزاق الصنعان في مصنفه وابن حبان والبيهقي وغيرهم من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ي... فيما روى عن الله تع... تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا ما هذيته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كثوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا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 الطويل ثوائد جمة وعظات وأوامر وتوجيهات من رب العزة والجلال الله سبحانه وتعالى ينادي من فوق سبع سماوات يا عبادي وقوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه أنه قال فيه دلالة ودليل صريح واضح أن الله يتكلم وأن الله سبحانه وتعالى له كلام غير القرآن وقال تقدست أسماؤه وتعالى في علاه إني حرمت الظلم على نفسي قال أهل العلم معناه تقدست عنه, أو تقدست عنه وتعاليت والظلم مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى كيف لا وهو القائل ولا يظلم ربك أحدا وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وقال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا وقال تعالى فلا تظلم نفس شيئا والآيات في ذلك كثيرة وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا أي أن الله جعل الظلم ممنوعا وجعله إثما لمن ارتكبه لأنه إذا حرم شيئا أثم صاحبه في ارتكابه أو في إتيانه او في تعاطيه فلا تظالموا أمر من الله بتحريم الظلم بين العباد وأن لا يظلم بعضهم بعضا فما بالنا نسمع ونقرأ في تحريم الله الظلم ونحن يظلم بعضنا بعضا يظلم الولد أباه ويظلم الأب أبنائه أبنائه ويظلم الرجل أهل بيته ويظلم الرجل من تحته من الخدم والمستأجرين ومن استرعاه الله عليهم والظلم أنواع شتى وصور شتى ليس له صورة واحدة حتى يشرح ويبين قد يظلم الإنسان نفسه او يظلم غيره يظلم نفسه بارتكاب المحرمات فيوقعها في الهلاك يا عبادي وَكُلُّكُمْ ظَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يُنَادِينَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى بأشرف الألقاب عبادي نحن عبيد له وقد وقد قال الله سبحانه وتعالى ذلك في حق رسوله صلى الله عليه وسلم وقال أهل العلم مرتبة العبودية أعلى المراتب وقال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل برسوله وهو رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم أن العبودية أعلى المراتب سبحان الذي أسرى بعبده والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما انا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله كلكم ظال عن الطريق المستقيم عن الهداية عن الحق إلا من هديته والهداية والتوفيقية بيد الله سبحانه وتعالى فاستهدوني أطلبوا الهداية من الله لا من جاء ولا من منه إلا إليه فعندما استغنى بعض الناس عن ربهم هلكوا وأوكلهم الله سبحانه وتعالى إلى أنفسهم ولهذا جاء في الدعاء اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا عبادي كلكم جائر إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم كلنا في حاجة إلى الله في عوز إلى الله في فقر إلا أن يطعمنا الله أن يأتينا من فضله من خزائنه ليس لك ملجأ ولا منجأ يا عبد الله إلا إلى الله إلجأ إليه في السراء والذراء يقول يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني كلكم في حاجة للباس ولولا الله سبحانه وتعالى لم استطعت ان تاتي يا عبد الله بشيء يستر عورتك يستر بدنك لهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من لبس ثوبا جديدا وجهه أن يقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه فأنت يا عبد الله فقير ضعيف تائه إلا أن يهديك الله إلا أن يطعمك الله إلا أن يفسوك الله فاطلب منه الهداية واطلب منه الاستقامة واطلب منه الرزق واحمده على ذلك فالمعطي هو الله والمانع هو الله والقابض هو الله الباسط هو الله هو الذي يقبض ويبسط هو الذي يغطي ويمنع ثم قال سبحانه وتعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم فاستغفروني اظهر لك فانت تخطي وتذنب بالليل والنهار وتكسر سنوبك ولا يغفرها الا الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم عليك بالاستغفار فإنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني نحن في حاجة الله والله سبحانه وتعالى جل في علاه ليس في حاجة إلا العباد ولن تضره مأسية العاصين ولن تنفعه حسنات المحسنين وطائعة الطائعين هو رب العزة والجلال المتفرد بكل شيء سبحانه فنحن المحتاجين إليه ولا يخشف الضر إلا هو سبحانه وتعالى ولا ينفع إلا هو سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا الله في غنى هو الغني الحميد سبحانه وتعالى لا يزيد في ملكه وحسناتكم وعطيتكم وبذلكم وجهادكم ليس في حاجة لنا وهو في غنى عن عباده ولا يزيد في ملكه شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا لو كلنا فجار لو كل الأمة كفار ما ينقص من ملكه سبحانه وتعالى شيئا ولا يضره شيء لأنه في غنى عن خلقه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 كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فانظر يا عبد الله انظر يا عبد الله ما الذي يخرج مع المخيط من الماء إذا أدخل البحر المخيط الابره الإبرى, الإبرى كبيره ماذا يعلق في هذه الإبرة من ماء البحر إذا أدخلت فيه وأخرجتها لا يذكر لو قطرت به في ثم عصفور ما نفعه بشيء الماء الذي يعلق في المخيط ما ينفع حتى العصفور الصغيرة فإذا هذا مثال وتشبيه من الله سبحانه وتعالى ومقارنة بين أن يعطي الله سبحانه وتعالى كل انسان مسألته مع بلكه العظيم الذي لا ينضب خزائنه ملأ سبحانه وتعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها في هذا يخبر الله سبحانه وتعالى أنه يعاقب الناس بذنوبهم وأن إنعامه عليهم وإحسانه منه فأخبر أنه يعاقب في الآخرة بالأعمال التي أحصاها سبحانه وتعالى علينا فمن وجد خيرا فليحمد الله على ما حصل له من خير ومن عطاء ومن إحسان من الله سبحانه وتعالى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان والله سبحانه وتعالى يعطي على الخير الشيء الكثير الحسن بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وهذا فضل من الله ومنه حتى أن العبد يأجره الله سبحانه وتعالى على نيته فقال في الحديث القدسي من هم بحسنة ولم يعملها قال فاكتبوها له حسنة فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر ومن هم بسيئة ولم يعملها فاكتبوها له حسنة انظروا فضل الله سبحانه وتعالى علينا ولكن التقصير منا نحن ومن وجد خير غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأن الله سبحانه وتعالى أنذر وحذر وأرسل الرسل وأنذل الكتب وبيّن لعباده الأوامر والنواهي وقال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا انتهى فإذا جئت يا عبد الله وجدت غير الأعمال الصالحة في صحيفتك والعياذ بالله فلا تلوم إلا نفسك لأنك أنت الذي قصرت في دار الزرع في دار العمل في دار المسابقة دار الجد والاجتهاد فإذا وجدت الحصاد غير الذي تحب فلا تلومن إلا نفسك في هذا الحديث في قوله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فيه إثبات النفس لله سبحانه وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي فيه إثبات النفس لله سبحانه وتعالى كما أن في الحديث كما قلنا فائدة وإثبات أن الله سبحانه وتعالى يتكلم وأن له كلاما غير القرآن فشمروا وبرك الله فيكم أن ساعد الجد وعملوا واجتهدوا في دعاء الله سبحانه وتعالى الهداية والاستقامة واطلبوه الأرزاق لا تطلب من زيد وعبيد ولا من الملي الفلاني الله سبحانه وتعالى هو المعطي وأن يكسر الإنسان الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى لأنه معرض للأخطاء والأثام والمعاطي بالليل والنهار حري بكل مسلم أن يستغفر الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم فانت مامور بالاستغفار يا عبد الله كما أنك مذنب لا محاله مرتكب للمعاصي لا محاله ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنوب جميعها والله سبحانه وتعالى يعلم أننا سنذنب وأننا سنرتكب المعاصي ولكنه سبحانه وتعالى بفضله ومنه فتح لنا أبواب الاستغفار كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إن عبدا أصارب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا وقال ربي أذنبت وربما قال أصبت فاغفر لي فقال ربه عز وجل أعلم عبدي عبا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم تكرر هذا الذنب من العبد وتكرر الاستغفار من الرب سبحانه وتعالى وهكذا تكرر مرارا حتى تكرر ثلاثة إلى أن قال قال الله سبحانه وتعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي فليعمل ما شاء فالله سبحانه وتعالى ذو مغفرة واسعة فعلينا باللجوء إلى الله والاستغفار فطلبه الهداية وأن نلجأ إليه في السراء والضراء أسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وعساه سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وتغفيرنا وهفواتنا إنه جواد كريم أقول قولي هذا فاستغفر الله من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله وسلم على, نبي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين